فقالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يجاء إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليدفعوا نور الله بأفواههم والله مجم نوره ولو كره الكافرون الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحب ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أديم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموع لكم وعن خصكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفل لكم ذنوبكم ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة, طيبة في وجنات عدن ذلك الفوز العظيم وأسرات نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله قال عيسى بن مريم الحواريين من أنطار إلى الله قال الحواريون نحن أنطار الله فآمن الظائفة من بني إسرائيل وكفر الظائفة فأيدنا الذين آمنوا على عجوهم فأصبحوا ظاهرين